بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع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 واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور نعين والذين آمنوا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 ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساء كَمِنْ لُفِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُو إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون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 بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أَمْ هم الخالقون أَمْ خلقوا السماوات وَالْأَرْضَ بل لا يوقنون ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون ام لهم سلم يستمعون فيه بَلْ يَأْتِي مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ أَمْلَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ بِمَا رُمُّوا مُثْقَلُونَ أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا المكيدون أم لهم إله غير الله